بفضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر الى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ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 أكتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا كتب عليهم القتال تولوا إِلَّا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وَقَالَ لهم نبيهم 111. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم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 لكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية, وبقية مما ترك آلهم آية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا لا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت توج.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 وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صبرا وَثَبِّتْ أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهدموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك مات وعلمه مما يساء ولو لدفع الله الناس بع فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين <تصفيق> تلك آيات وَإِنَّكَ لمن المرسلين